وَقال الذيينَ كَفرَُوا لا تَأْتينَ السَّاع قُلْبَ ل وَرَبِّلَ تَأْتِيًاَُّم عَالِمِ الْ الغَيْبِ لاَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِفْقالالوا ذَرَّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِفْقالَاوا ذَرَّةِنُ فِي السَّماوَاتِ وَلَا فِي الْ الأرْرض وَلَا أصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكبررُ إِللا فِي كتابابُِّبِين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 أفَلَْ يَرَوْ إِلَ م بَ أيديهِمْ وماَا خَلْلتَهُ مِنَ السَّم إِال الأرض إن شَأْنَخِْف بههِمُ الْأَرْرضَ أَوْ نُصْطِطَ عَلَْهِمْ كَِ فَم مِنَ السَّم إن في ذَِكَ لآيََ لكلُلّ عَبَد مُنبَاء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 يعملوا آلَدَوودَ شُكْرَوا وَقَيلُ مِنْ ععبادِيَ الشَّكُور فَلََّا قَبَنَا عَلَيْهِ الْ المَوْتَ م دَلهُمْ عَى مَوْتِهِ إللاا دَ بَتُ الْ الأرْضِ تَأكُلُ مِنْ سَأتَ فَلََّا خررَّةَ بَيَنَةِ الْجِنُّ أََّو كانَوا يَعلممونَ الْ اليبَ مَا لَِثُ فِي العذاابِمُهين لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُّجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم إِبْلِيسُ وَنَهَى فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا طَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ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 وَإِنَّ أَوْ يَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا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 وَقالَا الذيِينَاسْتُْعفُول للَّذِينَ اسْتَكْبروا ببلْمَكْرُ الليْلِ وََّهَار إِذْ تَأمررونَناَا إِذْ تَأمررونَناَا أَ نَكْفُرَ بِلهَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَ داَدَا وَسَر نَّدَامَتَ لََّا رَأوُ الْعَذابَ وَجَعلنَ الْ الأأَوْلَالَ فِي عنَاقِ الذيينَ كَفرَوا هلْ يُجَزَوونَ إِلَّا مَا كانَوا يَعْعملون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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرازقين وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ يَأْتِيٰكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ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 وَإذا تُطلَعَلَيْهِمْ آياتُناَا بَينَاتٍ قالوا مَا هذا إِللا رَجلُُ يُريدأَه يَصُدَّكُمْ قالوا مَا هذا إلَّا رَجلُم يُريدأَْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعبُدُ آبَاءُكُمْ وَقالوا وَقالوا مَا هذا إللاا إِفْكُم نُفْرار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا نَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ وَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَوْ بِشِهَابٍ مُبِينٍ وَمَا آتَيْنَاكُم مِّن كِتَابٍ فَتَعْمَلُوا بِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا دَلَّغُوا مَعْشَرَ مَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نكيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ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 وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريبا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريبا بِهِ آمنا به وأنا لهم التناوش